تأملوا هذه القصة العجيبة في الدعاء فعن إسحاب بن سعد بن أبي وقاص قال حدثني أبي أن عبد الله بن جحش رضي الله عنه قال يوم أحد ألا نأتي ندعو الله تعالى فخلوا في حية فدعى سعد رضي الله عنه فقال يا رب إذا لقينا العدو غدا فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله ويقاتلني ثم رزقني الظفر عليه حتى أحتلأ وآخر سلبه فأمن عبد الله على دعاء سعد ثم قال عبد الله اللهم ارزقني غدا رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله ويقاتلني ثم يجدع أمفي وأذني فإذا قلتك قدر قلت لي يا عبد الله فيما جبع أنفك وأذناك فأقول فيك وفي رسولك فتقول صدقت قال سعد كانت دعوته خيرا من دعوته فلقضأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقت في خير في خير كتبت شعري على صفحات مرآتي وحنت النفس من ترديد آهاتي دعوت ربي إله الكون يا أمري جائي في حول المليمات إرحم بعيد أسير الشوط يألمه فقد الأحبة من خير البريات بِالْقَلْبِ وَارْتَشَفَاتْ شَرَافَ قَلْبِي فَيَا وَيْلِي وَوَيْلَاتِي أَلْفَيْتُهُمْ نُجُبًا فِي السَّلْمِ إِنْ طُلِبُوا سَارُوا إِلَى الْحَقِّ فِي خَيْرِ الزُّرَافَاتِ وَإِنْ تَدَاعَا دُعَاةُ الشَّرِّ فِي صَلَفٍ يَبْوُنَ شَرًّا فمدعات لمدعاتي قوم إذا قعقعت للحرب معمعة هبوا أسودا أباتا في الملمات يضمخون خيول العز من دمهم لا يأبهون بفعل الفاسق العاتي لا الشهد من بعدهم حلو لطالبه ولا به طابت مذاقاتي ادعوك ربي إله الكون مفتقرا لجود فضلك يا محي الرميمات اجمع قلوبا أذاب الشوق مهجتها في دار خلدك يا رب السماوات اجمع قلوبا أذاب الشوق مهجتها في دار خلدك يا رب السماوات كتبت شعري على صفحات مرآتي وحنت النفس من ترديد آهاتي دعوت ربي إله الكون يا أملي ويا رجائي في هول الملمات اجمع قلوبا أذاباً الشوق مهجتها في دار خلدك يا رب السماوات اجمع قلوبا أذاب الشوق مهجتها في دار خلدك يا رب السماوات